بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على الله وعلى اله وصحبه وان والا قال المؤلف رحمه الله تعالى العاشر العاشر من ماذا من اغراض الاستفهام البلاغيه لأن الاستفهام الحقيقي قد أتى عليه قال وقد يخرج إلى معان أخرى. ما هي هذه المعاني الأخر؟ معان بلاغية قال العاشر الإنكار أنه أصطف البنات على البنين هذا هو المسمى عند العلماء الاستفهام الإنكاري وضابطه أن ما بعده غير واقع مدعيه كاذب ما بعده غير واقع ومدعيه كاذب اصطفى البنات على البنين الذي يدعي ان الله اصطفى البنات على البنين كاذب و واصطفاء البنات على البنين من الله غير واقع اذا الاستفهام الانكاري ما هو ضابطه ما بعده غير واقع ومندعيه مندعيه كاذب مثل هذه الآية قل الله جل وعلا أيلاهم مع الله أيلاهم مع الله ما بعدها غير واقع إله مع الله هذا غير واقع ومندعاً مع الله إله كاذب مثل هذه الآية تماما في الاستدلال أيلاهم مع الله إذن ما هو ضابط الاستفهام الإنكاري ضابط معنى الإنكار في الهمزة ان ما بعده غير واقع ومدعيه كاذب هذا يحفظ هذا كثيرا ما تعرض له الشيخ ابن عثيمين في كتبه سواء في تفسيره أو في غير تفسيره الاستفهام الإنكاري لأن فيه فائدة بلاغية ما هي الفائدة البلاغية أن الاستفهام الإنكاري بمرتبة النفي مرتبة النفي يعني أصطفى البنات على البنين هذا مرتبة النفي يعني نفي اصطفاء البنات على البنين من الله تعالى أي لهم مع الله يعني نفي وجود الالوهيه بحق مع الله جل وعلا هكذا. قال الحادي عشر التهكم الحادي عشر التهكم قال نحن يا شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك والتهكم التهكم هو التقرأ على المخاطب التقرأ على المخاطب يعني بإنكار يعني بإنكار ما يعتقد وبرد ما يقول بإنكار ما يعتقد وبرد ما يقول قال تأكم نحو قال يا شعيب أصلاتك تأمر تأمرك قال ثاني عشر معاقبة حرف القسم معاقبة حرف القسم وهذا في لغة هذا في اللغة قال كقولك الله لقد كان كذا الله الله لقد كان كذا فالهمزة في هذا عوض من حرف القسم من حرف القسم وما هو أصول ما هو اصل حرف القسم الباء الباء اصل حرف القسم فينبغي ان يقال ماذا يعوض عن ماذا عوض من الباء قال وينبغي ان تكون عوضا من الباء دون غيرها انبه عليه لاصالة الباء في القسم قال واختلف في الجار للاسم المقسم به اختلف في الجار للاسم نقسم به اختلف في فيه قال فذهب الاخفش الى القربه الهمزه لكونها عوضا عن الجار طيب واختاره ابن عصفور اختاره ابن قال وقد اتى قال عبد الله الكرد في نظمه لحره المعاني وقد أتى الهمزة عن حرف القسم يعني عوض الله إني مذهاجرت لم أنم والجر للهمزة أو لمن حذف في ذلك الخلف قرى بين السلف فمذهب الأخفش فيه الأول من القر للهمزة وغيره لما يليه أول واختاره ابن مالك اختار ان الجر الحرف المحذوف واختاره ابن مالك ونقل عصورا الاول في يتلو يعني يقول لك ابن عصور اختار الاول الى ان القرب بالهمزة جميل هذا كتاب اسمه نظم اسمه كفايه المعاني في حروف المعاني لعبد الله الكردي البيتوشي رحمه الله وعلق عليها أحد الباحثين في ست الرسالة وسمى تعليقه عليها ماذا تقريب الأمان شرح كفاية المعاني طال وذهب غيره إلى أن القرب الحرف المحذوف الذي جيء بالهمزة عوضا عنه واختاره لمالك هو الصواب الصواب ان الجرب الحرف المحذوف لا بالهمزة نفسها لا بالهمزة نفسها قال وذكر بعض النحويين ان التقرير هو المعنى الملازم للهمزة في غالب هذه المواضع المذكورة. وأن غيرهم المعاني التبيخ والتحقيق والتذكير ينجر مع التقرير ينجر مع التقرير يعني ينسحبوا ويرجع للتقرير طيب طيب إن شاء الله إلى هنا سأخلص